خرجت مستورة حي خطاها زدها الحجاب تشريفا وجاها خرجت مستورة حي خطاها زدها الحجاب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا لله يمشي معها دين وعرف حارساها لها الحجاب تشريفا وجاها خرجت في العلم لا للهو يمشي مع هادل وعرخ عارساها علمت أن جمال البنت كنز فوقته بحجاب ووقاها مختلت يوما بمن يدعى صديق شرفت حقا أباها حي قطاها زدها الحجام تشريفا وجاها خرجت للعلم لا إلا يمشي معها دين وعرح فارساها أخذت من سورة الأحزاب حكما لتبرجن فلبت من دعاها لبست ثوب العفيفات وداست فوق اثواب البغايا بحذاها خرجت مستورة حي قطاها زدها الحجاب تشريفا وجاها خرجت في العلم لا لله يمشي معها هادل وعرف عرسها ودفعت من منهج الأسلاف شانا فارتقى نحو الثريا مستواها أرسلت برقية تعلن فيها أنها لا تنتمي إلا لطاها قرجت مسلوعة الحي قطاها زدها الحجاب تشريبا وجاذا قرجت العلم لا يلقر يمشي مع هاقل وعرق حارسها أيها العاقل اختر درة في قرار البحر يكسوها غطاها أيها العاقل اختر درة في قرار البحر يكسوها غطاها ميزت سم بسمن وضعوه فتماشته ونالت مبتغاها تنحي قرن يمشي دين فهي أخت وهي بنت وهي أم يتربى لا تحت لواها فهي أخت وهي بنت وهي أم. يتربى جلنا تحت لواها انني انشد تشجيعا ومدحا فعساها تقبل المدح عسا قرجت بسورة الحي قطاها زدها الحجاب تشريبا وجافا قرجت بالعلم لا لله يمشي معها دين مستورة حي خطاها ذدها الحجاب تشريفا وجاها ذدها الحياة تشريفا وجاها ذدها العفاق تشريفا وجاها